وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا اشتركوا في القناة وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ما واتي ومن في الارض وقل لا اله الا هو ما في سما سَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَاسِمًا